لا يرضو المحام على أن في أحل فرص الانتصال على ما سيأتي كان الكلام في الدرس الماضي حول موضوع التعبدي والتوصل قلنا أن الأصل في الواجبات هل هي على نحو التوصليه أم هي على نحو التعبدي؟ المصنف يقول قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من بيان عدة أمور لا بد من بيان عدة أمور. الأمر الأول الذي اشار اليه المصنف سابقا ان منشا النزاع السلام منشا النزاع هنا من اين نشا هذا النزاع القائم هنا في بحث التعدد والتوصل منشؤه من أين وللتوبيح نقول الأخوة أعتقد كانوا بعيد عاد أربعة أيام للتوضيح نقول مثلا مثلا إذا قرأنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحفن منها أو ردوها حيوا هنا رد سلام عليكم رد السلام هل هو واجب تعبدي ام هو واجب توصلي مرتان المولى يوضح لنا ذلك يقول مثلا مثلا فحيوا, فحيوا بقصد امتثال الامر فحيوا قربة الى الله تعالى يعين الوجه ومرة أخرى لا يعين خب هل يمكن أن نفهم من عدم التعيين يعني يمكن نتمسك بقوله فحيو نتمسك بإطلاق حيو ونثبت أن الواجب على نحو التوصليه فأقدر أرد من دون قصد القربة من دون قصد الامتثال أم لا الأقل الواجبات عند الشك فيها عند عدم التعيين لها الأصل فيها أنها على نحو التعبد والأمثلة كثيرة في هذا المجال المصنف يقول ذكرنا قبل الإجابة لابد من بيان عده امور بينا الأمر الأول سابقا قلنا أن من النزاع هنا في هذا السؤال هل يمكن أخذ قصد القربة قيد؟ هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر قيد في المأمور به أم لا؟ من قال بالإمكان؟ من قال بالإمكان؟ من قال بالإمكان؟ إن بين المولى فبها ونعمل إن المولى قال توصلي أو تعبدي بها ونعمل. ان لم يبين المولى فمن قال بالامكان اذا المولى لم يقيد اذا كان يمكن تقييد, تقييد, الأمر, تقييد الامر بقصد الوجه ولم يعين المولى من قال بالامكان يقول اتمسك بالاطلاق, أتمسك بالإطلاق لإثبات, لاثبات ان المولى لا, لا يريد هذا القيد بأن المولى يمكنه ان يقيد ولم يقيد فالاصل عدم الاراده فالاصل انه على نحو التوصليات ومن قال بانه لا يمكن اخذ قيد اخذ قصد القربة كقيد من قال لا يمكن من قال لا يمكن قال لا يمكن ان اتمسك بالاطلاق لماذا قال نحن قلنا سابقا التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم والملك. فإذا الملك لم تمكن عدمها لا يمكن وضربنا أمثلة بعد سابقا العمى والعزوبة إلى آخرين فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات توصلية لماذا؟ لأن التقييد غير ممكن فإذا استحال التقييد استحال معه أيضا الإطلاق واضح إلى هنا المقدمة الثانية في محل البحث قصد القربى قصد القربى له معاني كثيره مثلا أحد المعاني أحد المعاني أن أن أأتي بالفعل بهذا العنوان أن أأتي بالفعل بقصد امتثال أمره البولة أمرني وعمره واجب، فأنا أقوم بأداء المطلوب مني تكليفا وأقول, وأقول أقوم بهذا الفعل امتثالا لأمر البولة امتثالا لأمر البولة مثلا أقول أصوم أصوم لماذا؟ لأن الله أمر وأمره واجب لأنه العالي فأقول أصوم امتثالا لأمره تعالى مر هكذا ويحصل الغرض والمطلوب يحصل هذا أحد المعاني ومر من معاني قصد القرба مر يحصل قصد يحصل قصد بأن أقصد هكذا أقول أقوم بهذا الفعل لا لأن الله أمر به لا لا لماذا اقوم بهذا الفعل لأنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى محبوب عند الله وهذا لم يكفي محبوب عند الله لماذا محبوب؟ لأن الامر لا يأمر بشيء إلا إذا كان عنده محبوبا مرغوبا مايم ما يمكن أن أقول لزيد افعل هذا الفعل إذا لم يكن مرغوب عندي فالامر المولى الحقيقي سبحانه وتعالى حينما يأمر العبد بأمر فحتما هذا الامر محبوب ومرغوب ومراد عند البولا سبحانه فأقول فأقول أقوم بهذا الفعل لأنه محبوب في ذاته عند الله تعالى ويحصل قصد القرب ومرة ثالثة أقول أقوم بهذا الفاعل أقوم بهذا الفاعل بقصد المصلحة بقصد المصلحة هذا أكثر أسعالنا على هذا النحو فاستقصد المصلحة مرة طلب دخول الجنة هذا مصلحة أيضا فقط انتوي مع رب العالمين انطلي في مقابل تنطلنا مصلحة والمصلحة دخول الجنة فاستمر تكون المصلحة لا الخوف الخوف من دخول النار ذاك علي ابن أبي طالب الذي يقول ما عبدتك فعيح هنا آخرين فنحن أقول أقوم بهذا الفعل لمصلحتي أو لتحصين المصلحة فهذه المصلحة مرة الجنة مرة خوف من النار والأمثلة على ذلك كثير نحن حينما نتنازع هنا في التعبد والتوصل ونقول هل يمكن أخذوا قصد الواجه قصد القربة قيد مقصود ما معنى من هذه المعاني حتى نعرف محل النزاع أين حينما نقول هل يمكن أخذوا قصد القربة قيدا أو لا مقصودنا من قصد القربة ما هو المعنى الأول الثاني أو كل هذه المعاني المصنف يقول لا شبهة ولا شك ان المقصود هو الاول فقط وهو وهو قصد انتثال الامر قصد انتثال الامر اما المعاني الباقيه المصنف يقول يمكن اخذه ولا محذور يلزم يمكن أخذها قيود في المامور به يمكن أخذها قيود في المامور به هل تقول وقعت أم لا؟ هذا كلام آخر من حيث الإنتحار يمكن المولى يقول صلي لأنها محبوبة. صيّمك، يمكن. بس هل وقعت؟ هل وقعنا المولى أن أخذ هذه القيود؟ هذا لحاجة إلى بحث. والمصنف يقول لم يقع، لم يقع من المولى أن أخذ قصد المحبوبة أو أخذ قصد المصلحة. لم يقع منه أن أخذها يمكن يمكن وقع لا لماذا لم يقع قال لأنها لو وقع منه ذلك لأنه لو وقع منه ذلك لا لما أمكن حين أداء العبادة من عدم ذكرها لو المولى أخذها قيود لو علينا عند الصلاة عند الصوم عند الحج عند الأفعال التعبديه لو وجب أن نقول أأتي بهذا الفعل لأنه محبوب لو أخذها قيود لوجب لو علينا أن ننويها عند الفعل وهذا ولأن النية لا تجب فمعناها أن المولى لم يأخذها قيود شوفوا كلامنا في عالم الإمكان يمكن القصد الثاني والثالث أما هل وقع أن المولى قال صلوا لأنها محبوبة ذاتا صلوا للمصلحة هذا لم يقع المصنف يقول لماذا لم يقع؟ يقول لو وقع منه لما لما سقط الأمر لما سقط الأمر بإتيام الفعل من دون هذه القيود والحال أن الجميع يقول الواجب الأمر يسقط إذا جاء المكلف إذا جاء المكلف إذا جاء المكلف بالواجب بقصد الامتحان ولم يأتي لبقية القيود. اتضح الجواب بعد. فإذا نحن حين نتنازع حين نتنازع في قصد القرابه فمقصودنا من محل النزاع المعنى الأول وهو بتعبير اخر بتعبير علمي هل يمكن هو هذا محل النزاع هل يمكن أخذ قصد انتثال الأمر قيدا في المأمور به أم لا؟ هذا هو محل النزاع هل يمكن أخذ قصد انتثال معنى الأول انتثال الأمر قيدا في الواجب المأمور به أم هذا محل النزاع للثاني أو الثالث فحين نتنازع هنا، ليكن في بالك أن المقصود هو هذا المعنى الأول. اتضح هذا، اتضح هذا، النقطة الثالثة، مقدمة الثالثة. المولى حينما يقول الصلاة واجبة، مقدمة الثالثة. عندما يقول المولى الصلاه واجبته الصيام واجب الحج واجب على من استطاع إليه في آخرين واجب, واجب واجب واجب هاي الواجبات الواجبات هذا بحث مر سابقا الواجبات إذا نظرنا إليها فالتقسيمات التي يمكن أن تلحق بها علاقة تقسيمات التي يمكن أن تلحق بها على قسمين الأول ما اسميناه سابقا بالتقسيمات الأولية تذكرون بعض ومعنى التقسيمات الأولية هي تلك الأمور التي تلحق بالواجب بالواجب قبل قبل قبل تعلق الامر به انا بعض الكلمات اكررها عمدا حتى يلتفت الطالب قبل لحوق الامر به تقسيمات الاوليه تلحق بالواجب قبل تعلق الأمر. مثلاً, مثلا نقول نقول الصلاة, الصلاه مع سوره وفاقده للسوره هذا تقسيم بعض الصلوات فاقده للسوره وبعضها واجده للسوره مثلا صلاه صلاة مع ركوع صلاة بدون ركوع وهكذا باقي الواجبات والأجزاء في الصلاة مع الفاتحة من دون الفاتحة مع السور الآخر. وقد نقول صلاة مع كلام مع قهقه صلاة من دون كلام من دون قهقه صحيح صلاة مع قنوت من دون قنوت في هاي التقسيمات. هذه تسمى التقسيمات الأولية لأنها تلحق بالواجب قبل تعلق قبل تعلق الأمر به قبل أن يقول المولى يصلي واجب يعني على الآن عندنا صلاة فاقدة افترض ماكو أمر ما موجود أمر يمكن تقسيم الصلاه حتى من دون الأمر حتى من دون الأمر نقول هذا يصلي مع السورة ذاك يصلي من دون السورة هذا يصلي مع البسمله ذاك من دون البسمله هذه تقسيمات سواء أمر أكل أو ما اكل ما من البسمة لكن أكد تقسيمات ثانوية قسم الثاني وهي التي تلحق بالواجب بعد الأولية قبل الثانوية بعد بعد تعلق الأمر بعد تعلق الوجوب بالواجب أضرب مثال واحد فقط يعني كلامنا اليوم في الأولية فقط أضرب مثال الثانوية خب بعد أن يتعلق الأمر بالصلاة والمولى يقول الصلاة واجبة يمكن تقسيمها بالثانوية فمثلاً نقول, فمثلا نقول مثلا أقول صلاة صلاة نعلم أنها واجبة نعلم أنها واجبة وصلاة لا نعلم أنها واجبة أعلم بالوجوب لا أعلم متى إذا كان هناك وجوب سيد القذويني فحيح؟ إذا كان هناك أمر أقول أعلم بالأمر ولا أعلم بالأمر ولذا نقسم المكلف إلى عالم وجاهل من هذا الباب لأن هناك أمر قد نعلم به وقد لا نحلم أما إذا أمر بالوجوب ما موجود ما نقول صلاة معلومة الوجوب او غير معلومه الامر ما موجود حتى على النبي اساس لا بعد وجود الوجوب بعد وجود الامر نقول هذه الصلاة او هذا المكلف يعلم بوجوب الصلاة وذاك لا يعلم اتضح هذا فالتقسيمات الاوليه تلحق بالواجب قبل وجود الامر الوجوب والثانوية بعدها وجود الوجوب هل اتضح اتضح كلامنا اليوم فقط في التقسيمات الأولية فقط في التقسيمات الأولية إن شاء الله غد في الثانية خب إذا جئنا إلى التقسيمات الأولية ونظرنا إليها وقفناها إلى الصلاة إلى الواجب في الخارج في الخارج هاي التقسيمات مع السورة من دون السورة مع القطها مع الكلام من دون القطها والكلام هاي تقسيمات الأخرى إذا قفناها إلى الواجب في الخارج في الواقع فإن فإن الأمر أو فإن الواجب لا يخلو من أحد أمور ثلاثة فإن الواجب لا يخلو من أحد أمور ثلاث إما يكون الواجب القسم الأول إما يكون الواجب مقيدا بهذه هذه الأجزاء مثلا مثلا الواجب المقيد بالأجزاء مثلا نقول الصلاة مع السورة السورة الصلاة قيد أو لا قيد واجب في الصلاة مع الفاتحة قيد واجب في الصلاة مع تكبيرة الاحرام مع الركوع صحيح مع التشهد كلها واجبات فنقول الصلاه مقيدا بها يعني لا بد من الاتيان بها في الخارج واضح احفظ الاسم احفظ المصطلح رح اغيره نسمي هذا بدل ما نقول الصلاه مقيده بالسوره بنقدر نقول اسم اخر نقول الصلاه بشرط شيء فضل بالصلاح الصلاة بشرط شيء او الواجب بشرط شيء اعمل الصلاة الواجب بشرط شيء واضح قسم الثاني ومرة يكون الواجب مقيد لكن مو بها لا بعدمها لا مرة نقول مرة الحالة الأولى الواجب مقيد بها، فسميناها بشرط شيء. هاي في الحالة الثانية مقيد بعدمها، مثلا مثلا مثال نقول الصلاة مع الكلام، الصلاة الواجب مقيد جاءت ناس أميركية بعدم الكلام، بعدم الكلام. الصلاة مع القفقة، بعدم القفقة. الصلاة مع التلفت يمين ويسار وورا بعدم صحيح. وإلى آخرين فهذا بدل من سمي الصلاة مقيدة يقول لا الصلاة بشرط لا الواجب بشرط لا بشرط لا فإذا بشرط لا يعني بشرط عدم القيد التفتوا ليس غلب الصلاة بشرط شيء الصلاة مع القيد الصلاة بشرط لا الصلاة بشرط عدم القيد و هذا يصير أقصى ثالث الصلاة نقول إذا قصنا الصلاة على القنوت هذا القنوت القنوت القنوت الصلاة واجب واجب الاتيان بي لو ما جئت به الصلاة صحيحة ولا صحيح ولو جئت به الصلاة صحيحة ولا خوف بعض المستحبات أو كل المستحبات في الصلاة إذا ما جئت بها تبطل الصلاة مستحبات مستحبة ما فنقول الصلاة بالقياس، الصلاة بالقياس إلى القنود وإلى بعض المستحبات. السلام مثال آخر من الخارجيات الصلاة بالنسبة إلى الذكر والأنثى، صلاة مقيدة على الذكر فقط، على الأنثى فقط لا صحيح؟ بدل أن نقول الصلاة غير مقيده لا بوجوده ولا بعدمه هكذا بعد نقول, نقول الواجب لا بشرط لا لا بشرط الثاني بشرط لا صحيح؟ احنا نقدم الله لا بشرط فعندنا مصطلحات ثلاثة بشرط شيء يعني بشرط القيد بشرط لا بشرط عدم القيد لا بشرط يعني لا بشرط وجود القيد ولا بشرط عدم القا مطلقة مطلقة التأجيل لا عيد التقسيمات واضحة واضحة التقسيمات التقسيم الأول هاي التقسيمات راح ترافقكم في مختلف العلوم احفظوها بشرط شيء بشرط لا لا بشرط رح يجي بحث مفصل في الدروس القادمة عن هاي الثلاث المصطلحات رح يجي بحث مفصل ان شاء الله الى هنا اتضحى الى هنا واضح خور اذا كان هذا واضح هل المصنف يقول هاي التقسيمات في عالم الخارج في عالم الخارج لا بد ان تكون الواجبات او الصلاة الصيام الاخرين لا بد ان تكون مقيده باحدها في الخارج لا بد اما الصلاه بشرط شيء اما الصلاه بشرط لا يعني اذا قسنا الصلاه لبعض الامور الخارجيه اما مطلوبه الصلاه بها او بعدمها او لا بشرط حسب القياس مره قيس الصلاه مره إلى الوضوء الى الوضوء إلى القبلة إلى الساتر فأقول الصلاة بالنسبة إلى القبلة بالنسبة إلى الساتر بالنسبة إلى الطهارة تسمى بشرطي شيء يعني الصلاة مطلوبة مع هذه الدور، صحيح؟ ومره أخرى أقيس الصلاة إلى الكلام إلى القهقها،, إلى القهقها إلى القذب في الصلاة إلى الدوران في الصلاة صحيح؟ فأقول الصلاة بالنسبة إلى هذه الأمور مطلوبة على نحو بشرق لا. صحيح؟ ومر أخرى أقيسها إلى إشياء لا هي واجبة في الصلاة ولا محرمة في الصلاة. فأقول الصلاة بالقياس إلى هذه الأمور لا بشرقها. حسب القياس في الخارج في الخارج في الواقع. أما لو نظرنا إلى عالم الإثبات يعني عالم الدليل هذا هذا كله في الخارج اما عندنا عالم اخر يسمى عالم الدليل هذا كلامنا إلى هنا كله كان في الخارج الصلاه مع السورة في الخارج الصلاه مع القهر في ذكله في الخارج اما عندنا عالم اخر تسميه في عالم الدليل في عالم الدليل خب في عالم الدليل لا بد أن ننظر إلى الدليل كلامنا في أي تقسيمات الأولية في التقسيمات الأولية إذا نظرنا إلى الدليل ووجدناه الدليل ووجدناه مقيدا وجدناه وجدناه مقيدا بأحد هذه الأمور الثلاثة بها ونعمة أحسنتم تذاكم الله خيرا إذا المولى قيد بارك الله خف إذا أضرنا إلى الدليل في التقسيمات الأولية الأولية أضرنا إلى الدليل فلم نجد الدليل مقيد بأحدها لا يقول صلي بشرط شيء ولا يقول صلي بشرط لا ولا يقول صلي لا بشرط وأنا شككت هل المطلوب في الصلاة القيد المطلوب عدم القيد أو لا مطلوب لا لا مطلوب شككت ما أدري ماذا اصنع في عالم الدليل في التقسيمات الأولية إذا لم يكن الدليل مقيدا بأحدها في عالم الدليل يعني أطلق المصنف يقول الأطلو الأطلو أن الواجب مأخوذ على نحو لا بشرط. نحو بشرف إذا ما كنت بأمين بكتب بنحو اللا أجب لماذا يقول ها التفت, التفت. يقول إذا هل البشرط الشيء والبشرط لا قيود قيود هذا قيد واللا بشرط إطلاق, اطلاق. فالأطلق الواجبات في عالم الدليل الاطلاق أو التقييد على هذا كان في نصار الإطلاق إلا بشرط إطلاق والبشرط الشهر والبشرط لا قيود تقييد فإذا الاصل في الواجبات في التقسيمات الأولية في التق وكرر ليصير لبس رح يجي الدرس القادم يختلف الموضوع في التقسيمات الأولية التي تلحق بالواجب قبل لحوق الأمر إذا شككت هل هي على نحو التقييد او الاطلاق والدليل لم يبين فاقول الاصل فيها الاطلاق او اقول لا بشرط المعنى واحد اتضح هذا المقدار اتضح هذا المقدار كلامنا كله كان في التقسيمات الاول اذا هذا المقدار اتضح طبق العباد لا في الخلاء في الخارج صحيح في عالم الدليل لا الشرط الشيء والشرف لا لا ما موجود لا بشر لا بشر لا شوفوا يعني القنوط في الطلات شرب ها هذا لا هذا مطلوب بهذا ما نجيب لك خلص. الثاني با. محل الخلاف من وجوب قصد القربة ان محل الخلاف في المقام شو فقط؟, فقط هو هذا هو امكان اخذ قصد الامتثال فقط امتثال الامر في المامور به واما غير قصد امتثال الامر غير قصد الامتثال مثل شنو واحد من وجوه قصد القربة مثل شنو كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتيه الفعل ذاتا محبوب عند الأمر ليش محبوب عجيب باعتبار أن كل مأمور به محبوب عند الأمر واضح عباد ما دليل باعتبار أن كل مأمور به لا بد أن يكون هذا المأمور به محبوباً للآمر بعد ومرغوبا فيه عنده عند الآمر وإلا شن ما أمر به بعد ومن المعاني والثاني وكقصد التقرب إلى الله تعالى محظم بالفعل لأنه مأمور يقول لا لا لأنه مأمور به لا من جهة قصد امتثال أمره بل رجاء, رجاء الرضا رجاء الرضا إرضاء المولى فقط ونحو ذلك من وجوه قصد القربى فإن كل هذه الوجوه في عالم الامكان لا مانع من الامر به لا مانع قط عن اخذها قيد للمامور به ولا يلزم المحال المذكور الذي ذكروه في اخذ قصد الامتثال على ما سيأتي قالت عايم الامكان يمكن لكن هل اخذها المولاقي المصنف يقول ولكن الشأن في أن هذه الوجوه قصد المحبوبية قصد الرضا هل هي مأخوذة في المأمور به في الواقع فعلا على نحو لا تكون عبادة إلا بها الحق المصنف يقول لا لم تؤخذ هذه القيود الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به دليل والدليل والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا اذا اتي بها بداعي امرها مع عدم قصد الوجوه الاخرى ولو كان المولى اخذ هذه الوجوه في الصلاة لوجب الاتيان بها ولو صلينا من دونها باطالات الصلاة مع ان الجميع يقول الصلاة صحيحة. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة ماخوذا في المامور به لما صحت العباده ولما سقط امرها بمجرد الاتيان بداعي امرها بدون قصد ذلك القصد فالخلاف إذن منحصر في امكان اخذ قصد الامتثال فقط هذا اللي مصنفناه واستحاله اخذ القصد يعني هل يمكن او لا يمكن المقدمة الثالثة الاطلاق والتقييد في التقسيمات الاوليه للواجب ان كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن ان تلحقه في الخارج مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها في ذاتها يعني شنو مع قطع النظر عن تعلق هذا معنى في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الامر قبل تعلق الأمر تنقسم إلى شنو؟ سورة ذات سورة وفاقدة للسورة ذات تسليم وفاقدة للتسليم صلاة مع طهارة وفاقدة للطهارة صلاة مستقبل بها القبلة وغير مستقبل بها القبلة صلاة مع الساتر وبدون الساتر وهكذا إلى ما شاء الله يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام في ملاحظة أجزائها وشروطها وابلاحظه كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه وتسمى هذه التقسيمات مثل هذه التقسيمات التقسيمات الاوليه ليش لماذا لانها هو يعرفها لانها تقسيمات تلحقها عن الصلاه او الواجب في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها يعني الأمر يعني قبل تعلق الأمر وتقابلها التقسيمات الثانوية ما هي التي تلحقها يعني تلحق الصلاة أو الواجبات بعد فرض بعد, بعد, بعد فرض تعلق الشيء يعني الأمر شيء بها كالأمر مثلا وسيأتي ذكرها إن شاء الله حسنا نرجع للتقسيمات الأولية فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع يعني في الخارج في الواقع من أحد احتمالات الثلاث. الأول أن يكون يعني الواجب مقيدا بوجودها هذه الخصوصيات في الخارج ويسمى بشرط شيء مثل شنو؟ مثل شرط الطهارة وشرط الساتر وشرط الاستقبال وشرط السورة والركوع والسجود وغير ذلك من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة ثاني أن يكون الواجب مقيدا بعدمها ويسمى بشرط لا مثل شنو؟ مثل شرط الصلاة بعدم الكلام بعدم القهقه بعدم الحديث الى غير ذلك من قواطع الصلاه الثالث ان يكون الواجب مطلقا بالنسبه اليهما يعني الى القيد وعدم القيد اي هو يبين أي غير مقيد بوجودها يعني بوجود القيد ولا بعدم وجود القيد ويسمى لا بشرط مثل عدم اشتراط في القنوت فإن وجوب الصلاة غير مقيد بوجود القنوت ولا مقيد بعدم وجود القنوت جاءت به الصلاة الصحيحة تركت الصلاة الصحيحة أيضا. هذا هذا في مرحلة الواقع يعني الخارج والثبوت وأما في مرحلة الإثبات والدلالة مع الدليل قال فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء ان دل على اعتبار قيد فيه او على اعتبار عدمه فذاك يعني بها ونعمة يقبل وان لم يكن الدليل مطلقا مطلق الدليل وان لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا بشرط شيء ولا عدما بشرط لا ما مقيد ايش نسوينا إن المرجع في ذلك هو أصالة أصالة الإطلاق يعني الآف لأن الواجب مطلق يعني الله بشكل إذا توفرت المقدمات المصححة مقدمات الحكمة تأتي إن شاء الله مقدمات الإطلاق للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه إن شاء الله يا باب وهو باب المطلق وإن شاء الله يجي لك بست. وبأفالة الاطلاع يستكشف أن إرادة المتكلم الامر أن الإرادة متعلقة بالمطلق واقعا ولو أراد القيد لبين وحيث لم يبين فالاصل لا بشرط لا بشرط شيء ولا بشرط لا أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو إلا بشرط ما إلهنا هذا كله في التقسيمات في التقسيمات الأولية فإذا في التقسيمات الأولية المولى إذا أخذ أحد الأمور الثلاثة بشرط الشئ بشرط لا لا بشرط أخذها قيد فذاك أما لو أطلق في التقسيمات الأولية أما لو أطلق فنتمسك بأصالف الإطلاق ونثبت عدم الإرادة لهذا القيد يعني الأصل في التقسيمات الأولية إذا لم تقيد فالأصل فيها الإطلاق يعني اللابشار وصلى الله على محمد وهاله الطاهرين.